من جاب الحسنه فله خير منها ومن جاب السيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون